كأنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ك أنت العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.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 كأنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ك أنت العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا مِنَّا ك انت السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم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 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا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 Rabbana ve jgalna لَكَ ve min zuriyatina ummet muslimetilak ve arina manasikana ve tub علينا ve وتب tub علينا İnnek, an tet rahim v aleyna İnnek, an rahim aleyna rahim وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحيم sen Tawab al-Rahim, علينا. İnnek, Sen Tawab al-Rahim, علينا. علينا. İnnek, an tet rahim v-tub' alayna. İnnek, an rahim rahim وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أنت التواب الرحيم وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 Rabbana ve jgalna muslimeyni lakk, ve min zuriyatina ummete وَأَرِنَا telakk, ve arina manasikna ve tubb alina, Rabbana ve jgalna لَكَ ve min zurriyyetina umma muslimatilak ve arina manasikana ve tub'aleyna ve tub'aleyna.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 Rabbin ve jgaln لَكَ ve min zurriyetina ummet muslimetilak ve arina manasikna ve tub alina ve tub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 İnnek, an-ta'l-aziz hakim İnnek, an tal hakim İnnek, an tal hakim hakim İnnek, an-tel Aziz, hakim İnnek, an-tel hakim İnnek, an-tel hakim hakim İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, İnnek, an-ta'l-aziz hakim İnnek, an tal hakim İnnek, an tal hakim hakim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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Rabana ve bğt fihim Rşulam, minhum ytlu عليهم ayetek ve yğlmmhum el Kitab ve el Hikmet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 إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 Rabbine hadi zdję чисlика mam writers butler, sesler будет afvrisa julgina ulerinize 돼 primary, אח iliginin jejich ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من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 سَلِّمَتَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب علينا, وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ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 وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه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 التي <سؤال> ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرضى عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرضى عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه التي إبراهيم إلا من س نفسه، ومن يرغب عم التي إبراهيم إلا من س فيها نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من س نفسه ومن يرغب عم التي إبراهيم إلا من نفسه ولقد اصفناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصفناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصفناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 ولقد اصفيناه في, في, في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصفيناه في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصفيناه في في الآخرة لمن الصالحين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 اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اذ قال له ربه اسلم قال لرب العالمين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 eslim qala eslamtu li rabbil alamin iz qala lahu rabbuhu eslim qala eslamtu li rabbil alamin iz qala lahu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 الله ووصى بها ان الله اصطفى لكم الدين وهو الصابئ ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين وهو الصابئ ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِّينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِّينَ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 ووصَّابْهَا إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِّينَ ووصَّابْهَا إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِّينَ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 ووصَّابْهَا إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيّ إِنَّ بنيه ويعقوبُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِّينَ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون İnna Allaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun İnna Allaha astafa lakumud-dina fala illa wa muslimun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 وَرَسَا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَإِسْحَاقُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَرَسَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قصبها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أطفأ لكم, لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في لَمِنَ لمن الصالحين قَالَ قال له ربه أسلم قال لِرَبِّ لرب العالمين وَرَسَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَمَوْعِظَةٌ لِإِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَمَا صَوَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك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 قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قالوا نعبد إلهاك وإلها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهم واحدا قالوا نعبد إلهاك وإلها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهم واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحداً قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قالوا نَعْبُدُ إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهاك وإلها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً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 إهَ وَدَ ونحن لَهُ مُسلمون إهَ وَِدَ وَنحنُ لَهُ مُسلمون إهَ وَحدَ وَنَحْن له مُسلمون إهَ وَحدَ وَنَحنُ لَهُ مسلمون إلَهَ وَِدَ ونحن لَهُ مسلمون إهَ وَدَ وَنَحْن له مُسلمون إهَ وَدَ وَنَحْن لَهُ مُسلمون إهَ وَدَ وَنَحْنُ لَ مُسلمون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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدا إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدوا إلهك قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا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 قالوا نعبد إلىهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون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 قالوا نعبد إلهاك وإلها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لَهَا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 117. تلك أمة قد خلت 118. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بَعْدِي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهاك وإلها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نصاراة تَهْتَدُوا وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إن Kânta Sâmi'ul-Gâlim. Rabbana ve jâl-nâ müslimeynil-k, ve min zürriyet-nâ ummete müslimetil-k, ve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 وَمَا صَوَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا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 إن الله أطفأ لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتون إلا وأأنتم مسلمون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 وربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 إن الله اصطفى لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ام كنت توم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبدوا إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا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 إن الله اصطفى لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 مُسْلِمَةَ اللَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 إن الله أطفأ لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون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 إن الله أطفأ لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 إن الله اصطفى لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون